استمع إلى الجمل واختر الصورة المناسبة لها واحد أسكن في بيت صغير اثنان في بيتي غرفة الجلوس ثلاثة في بيتي مطبخ أربعة تسكن في بيت كبير